لا نجدك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي تفاهه ولكنني رسول من رب العالمين وابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين أَوَجِئْتُم أَن جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُم فِي الْخَلْقِ بَطْشًا 117. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون 118. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا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 117. فانتظروا إني معكم من المنتظرين 118. فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا 119. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين 110. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره 111. قد جاءتكم بينة من ربكم 112. هذه ناقة الله لكم آية 113. فذروها تأكل في أرض الله 114. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا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 قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِن رَبِّهِ قَوْمُ إِنَّا بِمَا أُبْعِثَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِي تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 117. فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاتبين 118. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي لَكُمْ لكم ولكن لا تحبون الناصحين 119. ولوطا إذ قال لقومه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 وَمَا وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 118. فأنجيناه وأهله 113. وامرأته كانت من الغابرين 114. وأمطرنا عليهم مطرا 115. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين 116. وإلى مدين أخاهم شعيبا 117. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 111. قد جاءتكم بينة من ربكم 112. فأوفوا الكيل والميذان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 113. ذلكم خير لكم إن كنتم وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تَعُودُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبِعُونَهَا عِجَاجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ